إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقَاءَ قَوْمٍ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُنَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ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 يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 أنا تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق إلى الله الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري بعض الذين عدوم أو نتوفّي فإلينا مرجعون ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل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 ما إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أن الله أَذِنَ لكم من على الله تفترون